بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث من التذكرة فصل هذه الأحاديث تشتمل على فقه عظيم وهو جواز زيارة القبور للرجال والنساء والسلام عليها ورد الميت السلام على من يسلم عليه وجواز بكاء النساء عند القبر ولو كان بكاؤهن وزيارتهن حراما لنهي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المرأة ولزجرها زجرا يزجر مثله من أتى محرما وارتكب من هي وما روي من نهي النساء عن زيارة القبور فغير صحيح والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة إلا أن عمل النساء في خروجهن مما لا يجوز لهن من تبرج أولا متابع في الحاشية واحد صحيح خرجه أبو داود اثنان صحيح خرجه النسائي ثلاثة ضعيف خرجه ابن الجوزي والديلمي قال العراقي في هامش الإحياء فيه ابن سمعان لم اقف على حاله انظر هامش الإحياء والبيهقي أربعة صحيح رواه مسلم خمسة صحيح رواه البخاري ومسلم وتابع إلا أن عمل النساء في خروجهن مما لا يجوز لهن من تبرج أو كلام أو غيره، فذلك المنهي عنه. وقد ذكرت لك في الباب قبل في الباب قبل الفرق بين المتجلّة والشابه فتأمله. وقد أبيح لها وأبيح لك أن تبكي عند قبر ميتك حزنا عليه أو رحمة له مما بين يديه، كما أبيح لك. وبحلك البكاء عند موته والبكاء عند العرب يكون البكاء المعروف وتكون النياحة وقد يكون معهما الصياح وضرب الخدود وشق الجيوب وهذا محرم بإجماع العلماء وهو الذي ورد فيه الوعيد من قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق خرج خرجه مسلم وأما البكاء من غير نياحة فقد ورد فيه الإباحة عند القبر وعند الموت وهو بكاء الرأفة والرحمة التي لا يكاد يخلو منها إنسان وقد بكى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة النقع ارتفاع الصوت واللقلقة تتابع ذلك وقيل النقع وضع التراب على الرأس والله تعالى أعلم باب المؤمن يموت بعرق الجبين. ابن ماجة عن بريدة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن. وروي عن سلمان وروي عن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أرقبوا للميت عند موته ثلاثة إرواش حجبينه وذرفت عيناه وانتشر من خراه فهي رحمة من الله قد نزلت به وانغطى غطيط البكر المخنوق وخمد لونه وازبد شدقاه فهو عذاب من الله تعالى قد حل به خرجه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول لا وقال قال عبد الله إن المؤمن يبقى عليه خطايا من خطاياه فيجازف فيجازف بها عند الموت أي يجازى فيعرق لذلك جبينه قال بعض العلماء لما يعرق جبينه حياء من ربه لما قترف من مخالفته لأنما لأنما سفل منه قدمات وإنما بقيت قوى قوى الحياة وحركاتها فيما على والحياء والحياة في العينين في الحاشية واحد صحيح رواه مسلم في كتاب الإيمان والتبريزي في مشكات المصابيح والنسائي وكنز العمال وابن ماجه اثنان صحيح رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال صحيحا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن ماجة وشرح السنة للبغوي وحلية الأولياء ومجمع الزوائد للهيثمي وتحاف السادة المتقين ثلاث ضعيف قال العراقي في الحياء لا يصح انظر هامش الحياء واخرجه الترمذي متابع وذلك وقت الحياء والكافر في عما عن هذا كله والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به وإنما العراق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو مستحيم من ربي إلا وهو مستحي وهو مستحيم من ربي مستحيم ربي مع البشرى والتحفي والكرامات قلت وقد تظهر العلامات الثلاثة وقد تظهر واحده وتظهر اثنتان وقد شاهدنا عرق الجبين وحده وذلك بحسب تفاوت الناس في الاعمال والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وفي حديث ابن مسعود موت المؤمن بعرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيجازف بها عند الموت أي يشدد لتمحص عنه ذنوبه باب منه في خروج نفس المؤمن والكافر خرج أبو نعيم من حديث أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن نفس المؤمن تخرج رشحا وإن نفس الكافر تسل كما تسلو نفس الحمار وإن المؤمن, وإن المؤمن لا يعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها عنه وإن الكافر لا يعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها باب ما جاء أن للموت سكرات وفي تسليم الأعضاء بعضها على بعض وفيما يصير الإنسان إليه وصف الله سبحانه وتعالى شدة الموت في أربع آيات الأولى قول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق الثانية قوله سبحانه وتعالى ولو إذ الظالمون في غمرات الموت الثالثة قوله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم الرابعة كلا إذا بلغت التراقي في الحاشية واحد صحيح لغيره أبو نعيم في الحليه والبيهقي من طريق آخر والطبراني في الأوسط والهيثمي في المجمع اثنان ضعيف الطبراني في الكبير قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه القاسم بن مطيب وهو ضعيف وكنز العمال والترمذي في السنن وأبو نعيم في الحليه وتابع روى البخاري عن رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت وعيد روال البخاري وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو في أو أعيد ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء في بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده وقالت وعيد وخرج ترميثي عنها قالت ما أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي البخاري عنها قالت مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنه لبين حاقنة وذاقنة فلا أكره شدة الموت لأحد, لأحد أبدا بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحاقنة المطمئن بين الترقوة والحلق والذاقنة نقرة الذقن وقال الخطابي الذاقنة ما تناله الذقن من الصدر وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تحدث عن بني إسرائيل فانه كانت فيهم أعجيب ثم أنشأ يحدثنا قال خرج طائفه منهم, منهم فأتوا على مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت قال ففعلوا فبينما هم كذلك إذ طلع رجل رأسه بيضاء وأسود اللون قال شيء بين عينيه أثر السجود فقال يا هؤلاء ما أردتم إلي لقد ميت منذ مئة سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن فادعو الله أن يعيدني كما كنت وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن العبد لا يعالج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله لا يسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة وذكر المحاسبي في الرعاية أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام يا خليلي كيف وجدت الموت قال كسفود محمى جعل في صوف الرطب ثم جذب قال أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم الحاشية واحد صحيح البخاري في كتاب الرقاق والترمذي اثنان صحيح رواه الترمذي في كتاب الجنائز ثلاثة صحيح البخاري أربع ضعيف أحمد ولهيثمي وعزاه البزار إلى ابن أبي شيبة وكنز الأمال خمسة موضوع تنسيه الشريعة في إسناده إبراهيم بن هدبة وهو متروك ميزان الاعتدال ستة المحاسبي هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي وهو من ائمه الحديث والكلام والحديث أورده الحارث المحاسبي في كتابه الشهير الرعاية بحقوق الله يتابع. وروي أن موسى عليه السلام لما صار روحه إلى الله عز وجل قال له ربه سبحانه وتعالى يا موسى كيف وجدت الموت قال وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يقل على المقلى على المقل لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير وروي عنه أنه قال وجدت نفسي كشاة تسلخ بيد القصاب وهي حية وقال عيسى بن مريم عليه السلام يا معشر الحواريين أدعو الله أن يهون عليكم هذه السكرة يعني سكرة الموت وروي أن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وذكر أبو نعيم, أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال والذي نفسي لم أعينة ملك الموت أشد من ألف طربة بالسيف وسأتي بكماله إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي الخبر من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الملائكة تقتنف العبد وتحبسه ولولا ذلك لكان يعد في الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت وجاءت الروايه بان ملك الموت عليه السلام إذا تولى الله إذا تولى الله قبض نفسه بعد موت الخلائق يقول وعزتك لو علمت من سكرة الموت ما اعلم ما قبضت نفس مؤمن ذكره القاضي ابو بكر بن العربي وعن شهر بن حوشب قال سئل رسول الله سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الموت وشدته فقال إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف فلتخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف قال شهر ولما حضرت عمرو بن العاص وفاه قال له ابنه يا أبتاه إنك لتقول لنا ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت فقال يا بني, يا بني كأن والله كأن جنبي في تخت وكأن وكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي ثم انشا يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعل عولا وعن أبي ميسرة رفعه قال لو أن ألم شعرة من الميت وضع على أهل السماء والأرض لماتوا جميعا وأنشدوا قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف اتحاف السادة خرجه أبو نعيم في الحلية وفيه فيه أحمد ابي أبي الطيب أحمد بن أبي الطيب وضعفه ابن حبان في ميزان الاعتدال اثنان ضعيف وقال عنه العراقي في هامش الاحياء اخرجه ابن أبي الدنيا من رواية شهر بن حوشب مرسلة ثلاثة ضعيف رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى اربعه ضعيف قال العراقي في هامش الاحياء اخرجه بن أبي الدنيا في الموت وابو ميسره بن شرحبيل والحديث مرسل حسن الاسناد اتابع وانشد اذكر الموت ولا ارهبه ان قلبي لغليظ كالحجر اطلب الدنيا كاني خالد ووراء الموت يقف بالاثر وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر والمنايا حوله ترصده ليس ينجي المرأة منهن المفر وقال آخر بين الفتى مرح الخطى فرح بما يسعى له إذ قيل قد مرض الفتى إذ قيل بات بليلة ما نامها إذ قيل أصبح مثخنا ما يرتجا إذ قيل أصبح شاخصا وموجها ومعللا إذ قيل أصبح قد قضى فصل أيها الناس قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه وحان للغافل أن ينتبه من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة كأسه وقبل سكون حركاته وخمود أنفاسه ورحلته إلى قبره ومقامه بين أرماسه وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أناس من أصحابه يوصيهم فكان فيما أوصاهم به أن كتب إليهم أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله العظيم والمراقبة له واتخذوا التقوى والورع زادا فإنكم في دار عما قريب فمقلبوا بأهلها والله في عرصات القيامة وأهوالها يسألكم عيد والله في عرصات القيامة وأهوالها يسألكم عن الفتير والنقير فالله الله عباد الله اذكروا الموت الذي لا بد منه واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وقوله عز وجل كل من عليها فان وقوله عز وجل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فقد بلغني والله سبحانه وتعالى اعلم أنهم يضربون بسياط من نار وقال جل ذكره قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقد بلغني والله سبحانه وتعالى أعلم واحكم أن ملك الموت رأسه في السماء ورجلاه في الأرض وأن الدنيا كلها في يد ملك الموت كالقصعة بين يدي أحدكم لأكل منها وقد بلغني والله تعالى أعلم واحكم أن ملك الموت ينظر في وجه الكل آدميا مئة نظرة وستة وستين نظرة وبلغني أن ملك الموت ينظر في كل بيت تحت ظل السماء ستمائة مرة وبلغني أن ملك الموت عليه السلام قائم وسط الدنيا فينظر الدنيا كلها برها وبحرها وجبالها وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدكم وبلغني أن لملك الموت أعوانا الله تعالى أعلم بهم ليس منهم ملك إلا لو أذن له أن يلتقم السماوات والأرض في دقمة واحدة لفعل بلغني أن ملك الموت تفزع منه الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع وبلغني أن حملة العرش إذا قرب ملك الموت من أحدهم ذاب حتى يصير مثل الشعرة من الفزع, من الفزع منه وبلغني أن ملك الموت عليه السلام انتزع روح بني آدم من تحت عضوه وظفره وعروقه وشعره ولا تصل الروح من مفصل إلى مفصل إلا كان أشد عليه من الف ضربة بالسيف وبلغني أنه لو وضع ودع ودع شعرة من ميت على السماوات والأرض لأذابها حتى بلغت الحلقوم حتى إذا بلغت الحلقوم ولي القبض ملك الموت عليه السلام وبلغني أن ملك الموت عليه السلام إذا قبض روح المؤمن جعلها في حريرة بيضاء أو مسك أذفر وإذا قبض روح الكافر جعلها في خرقة سوداء والعياد بالله عز وجل في فخار من النار أشد من الجياف والعياذ بالله أكرم الأكرمين وفي الخبر أنه إذا دنت منية المؤمن نزل عليه أربعة من الملائكة ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى وملك يجذبها من قدمه اليسرى والنفس تنسل سلال القطرة من السقاء وهم يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع والكافر تنسل روحه كالسفود من الصوف المبتل والعياذ بالله عز وجل تكره أبو حامد في كشف علوم الآخرة فمثل نفسك, أي فمثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات ونزل بك الأنين والغمرات فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى وما له قد أحصى ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب ثم تبكي ابنتك وهي كالاسيره وتتضرع وتقول حبيبي أبي من ليتمي من بعدك ومن لحاجتي وأنت والله تسمع الكلام ولا تقدر على رد الجواب وأنشد وأقبلت الصغرى تمرغ خدها على وجنتي حينا وحينا على صدري وتخمش خديها وتبكي بحرقة تنادي أبي إن غلب غلبت على الصبر وتنادي أبي إني غلبت على الصبر حبيبي أبي مل اليتامى تركتهم كافراخ زغب من بعيد عيد كأفراخ زغب في بعيد من الوكر فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا اخذت من فراشك إلى لوحي موتسدك فغسلك الغاسل وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله وأين تركك ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا وانشدوا ألا أيها المغرور مالك تلعب تؤمل امالا وموتك أقرب وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك اعيد وتعلموا ان الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب كانك توصي واليتامى تراهم وأمهم الثكلا تنوح وتندب تغص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي تحجب وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويحثي عليك التربة والعين تسكب فصل القول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت بين يديه ركوة أو علبة العلبة قدح من خشب ضخم يحلب فيه قال ابن فارس في المجمل وقال الجوهري في الصحاح العلبة محلب من جلد والجمع علب وعلاء وعلاب والمعلب الذي يتخذها قال الكميت يصف خيلا سقينا دم القوم طورا وتارة عيد سخينا دم, دم القوم طورا وتارة صبوحا لإقتار الجلود المعلبي وقيل أسفله جلد وعلاه خشب مدور مثل إطار الغربال وهو الدائر منه وقيل هو عس يحلب فيه والعس القضح الضخم وقال اللغوي أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري في كتاب التلخيص له والعلبة قضح للأعراب مثل العس والعس يتخذ من جنب جلد البعير والجمع علاب وقوله إن للموت سكرات أي شدائد وسكرة الموت شدته فصل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم إذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين او المتقين، فما لنا عن ذكره مشغولين وعن الاستعداد له متخلفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو نبأ عظيم امتم عنه معرضون قالوا وما جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من شدائد الموت وستقراته فله فائدتان إحداهما أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن وقد يطلع الإنسان على بعض الموت فلا يرى عليه حركة ولا قلق ويرى سهولة خروج روحه فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت ولا يعرف من الميت فيه فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله سبحانه وتعالى وتهوينه على بعضهم قطع الخلق بشدة الموت الذي يعانيه ويقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادقين عن ما خل الشهيد قتيل الكفار على ما يأتي ذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى الثانية ربما خطر لبعض الناس ان هؤلاء أحباب الله وأنبيائه ورسله فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه وتعالى قادر أي يخفف قادر أي يخفف عنهم أجمعين كما قال في قصة إبراهيم إن أما إنا قد هوننا عليك فالجواب أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجه البخاري وغيره فأحب الله سبحانه وتعالى أن, يبتلي أن يبتليهم تكميلا لفضائلهم لديه ورفعت لدرجاتهم عنده وليس ذلك في حقهم نقصا ولا عذابا بل هو كما قال كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجري, ما يجري الله تعالى عليهم فأراد الحق سبحانه وتعالى ان يختم لهم بهذه الشدائد مع إمكان التخفيف والتهوين عليهم ليرفع منازلهم ويعظم أجورهم قبل موتهم كما ابتلي إبراهيم بالنار وموسى بالخوف والأسفار، وعيسى بالصحاري والقفار، ونبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالفقر في الدنيا ومقاتلة الكفار، كل ذلك لرفع في أحوالهم وكمال في درجاتهم، ولا يفهم من هذا، ولا يفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى شدد عليهم أكثر مما شدد على العصاة المخلطين، فإن ذلك عقوبة لهم. ومؤاخذة على إجرامهم فلا نسبة بينه وبين هذا فصل إن قال قائل كل المخلوقات تجد هذه السكرات قيل له قال بعض العلماء قد وجب بحكم القول الصدق والكلمة الحق أن الكأس مر المذاق وإن, وإن قد ذيق ويذاق ولكن ثم فريقان وتقديرات وأوزان ان الله سبحانه وتعالى فرد بالبقاء وحده لا شريك له واجرى سنة الهلاك والفناء على الخلق دونه خالف في ذلك جل جلاله بين المخلوقات وفرق بين المحسوسات بحسب ما خالف بين المنازل والدرجات فنوع اعيد فنوع ارضي حيواني حيواني انساني وغير انساني وفوقه عالم عالم فوقه عالم روحاني وملء علواني رضواني كل يشرب من ذلك الكأس جرعته ويغتص منه غصته قال الله سبحانه وتعالى عود بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت قال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة وثبت ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه وإنما أراد سبحانه وتعالى بالموتات الثلاثة بالموتات الثلاث للعالمين، فالمتحيز إلى العالم الدنيوي أو العالم الدنياوي، فالمتحيز إلى العالم الدنياوي يموت، والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت، والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت، فالأول آدم وذريته وجميع الحيوان على ضربه، والملكوتي وهو الثاني أصناف الملائكة والجن وأهل الجبروت هم المصطفون من الملائكة قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهم كروبيون وحملته العرش وأصحابه سرادقات الجلال كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فالحاشية واحد يبدو أن الشيخ قد أخطأ في رواية الحديث عن البخاري فالحديث لم نقف عليه عند البخاري ولكن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن مادة في الفتن والدارمي في الرقائق, في الرقائق وأحمد وصححه الألباني وقال صحيح انظر صحيح الجامع وجمع الجوامع, وجمع الجوامع للسيوطي السيوطي طبعا أن أشد الناس بلاء في الدنيا إلى آخره والله تعالى أعلم أتابع وهم أهل حضرة القدس وهم أهل حضرة القدس المعنيون بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وهم يموتون على هذه المكانة من الله سبحانه وتعالى والقرب وليس زلفاهم بمانع لهم من الموت وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم سهل علينا سكرات الموت اللهم سهل علينا سكرات الموت اللهم سهل علينا سكرات الموت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين